يا هلالة فيها نور الدنيا يزهر بالعبادة يا هلالة رحمة من رب الخلق يكرم عبادة يا هلالة فيها نور الدنيا يزهر بالعبادة يا هلالة رحمة من رب الخلق يكرم عبادة بالعطايا من ربي يمح فيها يمح فيها كل ذنبي جيتم محني ظهري بالمعاصي والذنوبي والا کیون دات الق الوجی بی لے یا لے یا لے دم ہے الف چحتا تخدہ الف جوربا اس زلزله احباب وياي اي حزان دمع هللا والبي تحتار ليله تقدار والفجور بان وصرخ صحا يا وي زلزل احباب يا لهي احزان تهدمت آه هذه الاركان وانحنا بصوت تهل قران هدم القران تعال وأتتني تبعاتي ومصابي راح عني بمصاب الكائناتي كل ذرات صراخ کلو ضرور فیحلوہیا علی یا علی یا علی يا أمير المؤمنين إن العجب تصبح طعيم ولك فؤاد الدين باللوعات مفطور في صلاة العارفين والفجر أضحى حزين وليلة القدر البتك والزلزل الطور يا أمير المؤمنين العجب تصبح طعيم ولك فؤاد الدين باللوعات مفطور في صلاة العارفين والفجر أطحى حزين وليلة القدر البتك وتزلزلي الطور إجاب سيفه بن ملجم ومحراب كرما تم وعلى الرش البار من فعلت زلزال حوا ويلي على مصلى انادي فزت يا الله وجبري لبسمي نادي تزلزل هكذا ركن الهدى فوق محراب الردى ختمت الدنيا ببيت الله كبا يحميل العدل معه حيث جبريل نعاه يا وجوداً كان للرحمة مصدر كذا ركن الهدى فوق محراب الردى ختم الدنيا ببيت الله كبار يحميل العدل معه حيث جبريل نعم يا وجودا كان للرحمة مصدق جسد الدنيا على مصاب سواد تسأل صواب بصلاة مر با بصلاة مر ما طاغيت عليه الدنيا نواحة تنادي ما بقى تراحة علي الكاشف للشد دات والهام كسد دنيا على مصابه سواد وتسال صواب صلات مرمه طاغيه عليه الدنيا نواحه تنادي ما بقت راحه على الكاشف للشدات والهام يا أمير المؤمنين العاجب تصبح طعيم ولك فؤاد الدين باللوعات مفتوط في صلاة العارفي والفجر أضحى حزين وليلة القدر البشت والزلزل التقوط يا أمير المؤمنين العجب تصبح طعيم بقولك فوق قعد الدين بالاوعات مفتوح في صلاة العارفي والفجر اطححزي والليلة القدر البشت بتزلزلي هو ويلي على مصلى انا عدي فست يا الله اجبر لي بسمي عادي عبسات ابن ملجه او حرابه كرمه من فتلتي زلزال حوا <تصفيق> على قصرنا انادي في استياف الله وجبري لبسمك سماه جبسي فإبت ملجم ومحرابك رماء الدم وعرش البارم الفعل التي زلزال هوا ويلي عم صلى ينادي فست يا الله وجبري لبسما يناديت زلزال هكذا ركن الهدى فوق محراب الردى ختم الدنيا ببيت ملاه كبار مستارن مست دارکھ نل ہوکا محرا برد ختم الدنيا ببت الله كفاك يحميل العدل معاك حيث جبريل نعاك يا وجوداً كان الرحمة مصداك كسد يمي يعلم صابه سواد وتسأل صوابه بصلاة مرما الطاغ يتهم عليه الدنيا نواحة تنادي ما بقى تراحة علي الكاشف للشدة أتو الغان كسى الدنيا على مصاب سواد وتسأل صواب بصلاة تام الرمى الطاغية التام عليه الدنيا نواحة تنادي ما بوقت راحة علي الكاشف للشدار والهار إجاه الحسن واتمعه بعينه ينادب ألم وينك يا أبونا لحنا يرفع ويشيل بيدينه يا ابو ال صوبه شلت مينها لا اجاح الحسد الدمعه بعانا يناد بالالم وينك يا ابونا ان حنا يرفع شيله بيدانا يا ابو ال صوبه شلت مينها عيني العض تدمع بالعين عجب هالفعل اجري على حام الدين رفع والحسن زايد بلولين اوصر اخ بالقلم انا يا ابو يا حسين ورجع يمشي الى الدار بعد مسنود ابو حسين على رمشي ها احمله واسنده من شيد الدين يا الدين يا جاهل الحسد دمعه ايناد بقلب طفو في وانا ان حنا يرفع ويشيل بيدانا يا ابويا الصوبك شلت يمينا ورجع يمشي الى الدار وبعد بس نود على رمشي ها احمل واسنده يمشي ورجع يمشي ها الدار بعد بسنده بحسين على رمشي ها احمل واسنده يمشي يدين يدي لا حل المنزل لا المنزل والحوراء تنظر حسنا يقبل والصوت تكثر وحسيني نطقط الراس وكفها أختنا هياب يا علي اختنا نظرت في دهشته يحمل حيدار الله أكبر وعليه كيف بالفارس مكسور مطبّر الله أكبر وعليه على حل المنزل والحوراء تنظر حسناً يقبل والصوت تكسار وحسينم تقطع رأس وكبار أختنا فاستقبلي قد راح حيدار نظرت في دهشته يحمل حيدار الله أكبر وعحمة كيف بالفارس مكسور مطبا الله أكبر وعليا با